الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واجمعين قال المصنف رحمه الله كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم مبين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالقصاص في اللغة هو تتبع الأثر تقول قصة الأثر أي تتبعه وشرعا أن يفعل بالجاني كما فعل إذا قتل قتل وإن قطع طرفا قطع منه ذلك الطرف وهكذا إذا جرح جرح بضوابط وشروط معروفة عند أهل العلم ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي واضح على هذا قصاص تتبع الأثر فيفعل به كما فعل هذا الجاني وإن كان هذا على كل حال ليس على أطلاقه إلا إذا تحققت الشروط فانتفت الموانع ولهذا فإن أهل العلم يذكرون للقصاص شروطا فمن هذه الشروط يقولوا لابد بد أن يكون المجني عليه لا بد أن يكون معصوما والمعصوم الذي لا يجوز التعدي عليه أربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فهؤلاء أربعة أصناف لا يجوز التعدي عليهم إلا إذا حصل منهم ما يوجب ذلك كي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وهكذا ما جاء في الأحاديث الأخرى مما ورد فيه مثلا أنه يقتل كالساحر ومن عمل عمل قوم لوط وهكذا من شروط القصاص بالنسبة للجاني أن يكون مكلفا فلا يقتص من الصبي وكما لا يقتص أيضا من المجنون وعلى كل حال من هذه الشروط أيضا أن يكون مكافئا الكفاءة أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني في الدين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر وكذلك أيضا الكفاءة في الحرية عند طائفة من أهل العلم واحتج على هذا بأحاديث ولكن لا تخلو من ضعف ولذلك فإن العموم من قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ومن قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذه العمومات تدل على أنه يقتص من الإنسان ولو جنا على مملوك على عبد و هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يشترط وهكذا مما يذكرون في الكفاءة الكفاءة من جهة الملك بمعنى لو جنى من اعتق بعضه المكاتب الذي دفع بعض ف فمثل هذا يقول لو جنى على رقيق على عبد فإنه لا يقتل به هكذا قالوا لكن إذا كان الحر يقتل بالعبد على القول الذي ذكرته آنفا فمن باب أولى أن يقتل هذا وعلى على كل حال مثل هذه الشروط لا لا تخلو من خلاف وإشكال في بعضها وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويدخل في هذا الحر والعبد ومن الشروط التي تذكر فيها تذكر في هذا الباب عدم الولادة بمعنى أن يكون المجني عليه من نسل الجاني فإذا قتل الوالد ولده يقول لا يقتص منه لأنه سبب لوجوده وهذا أيضا ليس محل اتفاق لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم يقول لا إنه سبب لوجوده فلا يكون سببا في إعدامه وفي الحديث لا يقتل والد بولده والحديث صحيح وإذا صح الحديث فلا مجال لقول أحد معه ومن الشروط أيضا أن يكون القتل عمدا عدوانا فيخرج من هذا الخطأ وشبه العمد فهم الحقون بالخطأ والفرق بين الخطأ وشبه العمد أن الخطأ أن يقصد هذا المجني عليه أصلا أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا هذا خطأ يمشي بسيارته فصدم وهو لا يقصد أن يصدم هذا الإنسان ولا أن يلحق به الأذى فهذا خطأ وأما شبه العمد فأن يقصده لكن لا بالقتل فلو أنه ضربه بصوت أو ضربه بيده في غير مقتل أو أنه ضربه بعصا لا ليس من شأنها أن تقتل عادة فمثل هذا يعتبر شبه عمد لو أنه دفعه على الأرض فوقع فمات فهذا لا يقتل عادة فهذا يقال له شبه عمد لو أن المعلم ضرب تلميذه بعصا، فمات هذا التلميذ فهذا يقال له شبه عمد لا يقتص منه وهكذا فالشاهد أن يكون من شرطه أن يكون القتل عمدا عدوانا بخلاف غير العدوان لو أنه هذا الإنسان هجم عليه وأراد أن يقتله فإنه يجب عليه أن يدفعه بالأسهل فإن لم يستطع دفعه بالأسهل لم يندفع إلا بالقتل فهنا لا يقتص منه لكن هذا يحتاج إلى إثبات إن هذا الإنسان فعلا جاء ليقتله لكن ما الذي يثبت قد يوجد عنده في البيت ومقتول يقول هذا هجم علينا في الدار مجرم أراد قتلنا معه سلاح فلم نستطع دفعه إلا بالقتل أخذنا سلاحة وقتلنا فيه ما الذي يثبت هذا ولو يعطى الناس بدعواهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لدعى أقوام لدعى رجال أو أقوام دماء رجال وأموالهم فأبين على المدعي في الأصل واليمين على من أنكر هذا من حيث الأصل وعلى كل حال فلا بد أن يكون عمدا عدوانا هذه شروط ومن الشروط التي تذكر أيضا والواقع أنها مضمنة في بعض ما سبق أن يكون بما يقتل عادة الجمهور على هذا أن بما يقتل عادة فلو ضربه بصخرة تقتل عادة لو ضربه بحديد كبيرة شأنها أن تقتل إذا ضرب فيها الإنسان فإنه يقتل ولو لم يكن ذلك محددا لو سقاه السم لو قتله بالسحر إذا ثبت لكن بعض الأمور قد تكون خفية فلو لم يقتل لو قتله بوسادة خنقه فيها وضعها على مجرى النفس حتى مات فإنه يقتل به خلافا للأحناف الذين يقولون لا بد أن يكون القتل بمحدد يعني شيء من شأنه أن يجرح كالسكين والرصاصة ونحو هذا وهذا ليس بلازم سيأتي من الأحاديث ما يدل على عدم صحته وعلى كل حال هنا يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الآن المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله فهذا يقال له يقال له صفة كاشفة وسبق الإشارة إلى هذا المعنى في بعض المناسبات السابقة لو قلت رأيت رجلا ذكرا هو الرجل ما يكون, يكون غير ذكر يمكن لا فهذه ذكر يقال لها صفة كاشفة وإذا قال لا يحل لرجل مسلم يشهد أن لا إله إلي الله وأني رسول الله فالمسلم هو الذي يشهد أن لا إله الله فهذه يقال لها صفة كاشفة بمعنى أنها لا تقيد الموصوف بخلاف ما لو قلت رأيت رجلا طويلا أو رأيت مسلما تقيا ما كل مسلم تقي فهذه الصفة تقيد الموصوف أما الصفة الكاشفة فهي لا تقيده بقيد وإنما هي مزيد تجلية وإضاح وتقرير لما قبلها الموصوف يعني قال إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والمقصود بالثيب هو من إيش من حصل له وطأ بعقد صحيح فلو أنه حصل لعقد صحيح لكن لم يحصل وطأ عقد ثم طلق أو ماتت فهذا لا يقال له ثيب وإنما هو بكر والذي يكون يكون قد زنى ولكن من غير عقد أو بعقد باطل وطأ امرأة فإن فإنه لا يقال له ثيب ولو زنا مئة مرة قال له بكر ولهذا يقام عليه الحد كما سيأتي في الكلام على حد الزنا. يقوم عليه حد البكر، فسيب الزاني، فهذا يرجم إلا إذا كان مملوكا، فإن الله عز وجل يقول، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالجلد يتنصف، فتجلد خمسين، والرجم لا يتنصف، لا يتنصف، فتجلد خمسين جلده، وقيس عليه الرقيق قيس على المملوكة باعتبار عدم الفارق على كل حال بيح... الثيب الزاني والنفس بالنفس وهو الشاهد هنا قصاص والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذه أيضا يمكن أن تكون المفارق للجماعة صفة كاشفة للتارك لدينه لأن المقصود مفارقة الجماعة الرد عن الإسلام لو أنه ارتد بقي معهم صورة فهو في الواقع مفارق لهم فهي صفة كاشفة أيضا ولذلك يقال بأن المرتد حكمه القتل هذا الحديث فيما يتصل بباب القصاص يتعلق بالباب من وجوه متعددة منها بيان حرمة دم المسلم ومنها بيان الأحوال التي ترتفع فيها العصمة يعني مثلا لو أن أحدا جنى قتل إنسانا يستحق القتل أصلا لأنه قاتل أو لأنه ثيب زاني أو لأنه مرتد هل يقتل به؟ الجواب لا يقتل به لكن هذا يحتاج طبعا إلى إثبات لكن لو فرضنا أن هذا كله أثبت عليه وما بقي إلا التنفيذ كل هذه الأشياء أثبتت إما بإقراره واعترافه أو وجود الشهود و وجدت الشروط وانتفت الموانع ما بقي إلا التنفيذ فجاء إنسان وجنى عليه فقتله هل يقتص منه في هذه الحال الجواب لا لكن هل يجوز له هذا الفعل الجواب ما يجوز لأن هذا افتئات على من أنيطة به إقامة الحدود والقصاص ولهذا الفقها رحمه الله يقول لا تقام الحدود ولا القصاص إلا بحضور بحضرة السلطان أو نائب السلطان يعني من يفوضه بهذا لألا تكون أمور الناس فوضى هذا يقتل هذا ويقول هذا مرتد وهذا يقتل هذا ويقول هذا زاني هذا ليس من عملك ولا من شأنك ولا يحل لك ولا يسوغ بحال من الأحوال فيعذر بما يردعه والتعزير قد يصل إلى وين قد يصل إلى القتل تعزيران فالشاهد الكلام في القصاص هل يقتص منه ألا لا هل يقتل قصاصا الجواب لا لكنه يؤدب يعذر طيب هذا ما يتعلق طبعا من الأشياء التي بها... تتعلق بهذا الباب من هذا الحديث قوله النفس بنفس وهو عين الشاهد في هذا الحديث النفس بالنفس يبقى سؤال معروف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الثلاثة بأقوى صيغة من صيغ الحصر النفي والاستثناء وهذه عدها بعضهم هذه الصيغة في قوة المنطوق وأن ذلك ليس بل قالوا هذا من المنطوق وليس من المفهوم إلى هذا الحد لقوتها هذه الصيغة لا يحل إلا لا إله إلا الله فال مع أنه هناك أحاديث دلت على أن من قارف عملا معينا قتل كما أشرت قبل قليل في الساحر ومن عمل عمل قوم لوط وهكذا في إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فماذا يقال فيها هل يقتصر على هؤلاء الثلاثة الجواب لا أما الساحر فهو تاريك لدينه ومفارق للجماعة لأن السحر كفر والردة تارك لدينه من بدل دينه فاقتلوه يبقى من عمل عمل قوم لوط والمفسد في الأرض المحارب فمثل هؤلاء يقال كل ما ورد كل ما صح في النصوص أنه يقتل فإنه يقتل وهذا الحصر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات وذلت النصوص الأخرى على الزيادة عليه من كلام المعصوم فنحن لا نزيد عليه بالاجتهاد ولا بالقياس ولكن يزاد عليه من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام نعم تفضل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقنى بين الناس يوم القيامة في الدماء كما أن الحديث السابق دل على حرمة الدماء فهذا الحديث أيضا يقرر هذا المعنى أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء والأحاديث الواردة في تعظيم حرمة الدماء كثيرة لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا ونعم إلى غير ذلك من الحديث المعروفة فالشاهد أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في هنا في القضاء في الحكم بين الناس في الخصومات والمطالبات التي تقع بينهم وهذا لا يخالف أو لا يعارض ما صح أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم من أن أول ما يحاسب عليه الإنسان هو الصلاة فذاك في الحساب وهذا في الفصل والقضاء بين الناس نعم وعن سهل بن أبي حثمه رضي حثمه الله حثمه, حثمه, حثمه رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرق فأتى محيصه إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيلا يتشخط في دمه قتيلا الخائد على نقطة يتشخط يتشخط يتشخط في دمه وهو يتشخط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصه وحوي صاحبنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة نعم. هذا الحديث يتعلق بموضوع القسامة والقسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف واليمين كما يدل عليه هذا الحديث أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم والمقصود بالقسامة هي اليمين التي يحلف بها المدعي عند اللوث هذه هي القسامة يحلف بها المدعي عند اللوث كما سيأتي إضاحه عند الكلام على شرطها فلو أن أحدا جاء وادعى دعوة على أحد أنه قتل قريبه أو فهنا هل بمجرد هذه الدعوة يقال لهذه القضية قسامة الجواب لا لابد من اللوث والمقصود باللوث وجود قرينة أو بعض ما يشعر أو يدل على صدق دعوة المدعي حيث ادعى أن ذلك الإنسان هو الذي قتل هذا وجود قرينة الآن القتل لابد من شاهدين أن هذا قد قتل هذا مثلا لو ما وجد إلا شاهد واحد يقول بأنه سمع هذا المقتول حينما كان يتشحط بدمه قال إن الذي قتلني هو فلان أو قال دمي عند فلان فهذا يعتبر لوث الشهادة شهادة هذا الواحد الآن يقول إنه سمعه يقول مثل هذا هل هذا بمجرده يثبت به الحكم الجواب لا لكن وجود هذه القرينة مع الشهادة مع القسم فهنا تكون القسامة فيتأيد هذا بهذا كما سيتضح لو أنه وجد وهو يتشحط بدمه فقيل له من قتلك؟ قال فلان كما سيأتي في خبر الجارية التي رضى اليهودي رأسها بين حجرين من قتلك؟ قال دمي عند فلان أو فلان فهنا هذا يعتبر لوث لوث وذلك أن هذا الذي في هذه الحال في حال مفارقة الدنيا لا حاجة له غالبا بالكذب الدنيا وراء ظهره يريد أن يفارق وهنا تجرد من كل حظوظ النفس وغالباً لا يقول إلا الصدق فعند ذلك يقبل هذا القول مع الايمان يعني يعتبر هذا لوث ليست هذه بينه واضحة صريحة قوية كافية لكن هذا مع هذا وهكذا لو وجد إنسان لو وجد شهد اثنان على عداوة بين فلان وفلان تقول بينهم عداوة شديدة والمتهم فيه فلان هو الذي يعاديه أو أنهم شهدوا على أنه هدده فوجد مقتولا أين تتجه التهمة؟ إلى ذاك فإذا جاء أولياء المقتول لاحظ في القسامه. ليست دعوة مجردة من غير لوث وليست أيضا دعوة ببينة لو كانت دعوة ببينة لم تكن قسامة ولو كانت دعوة مجردة من غير لوث فإنها لا تكون قسامة دعوة من غير لوث لو جاء إنسان إلى آخر وقال هذا هو الذي قتل فلان هذا مدعي لان تقول له وين البينة ما عنده بينة البينة على المدعي واليمين على من انكر اما في القسامة فاليمين متوجهة في البداية كما سيتضح الى المدعي لكن لما ما وجد ما وجد لوث فان اليمين توجه على المنكر فلاحظوا الآن القسامة واقعة بين هذا وهذا ليس هناك دعوة ببينه، فما نحتاج إلى قسامة وليس هناك أيضا دعوة مجردة من غير لوث وإنما وجد دعوة مع لوث واللوث له صور على كل حال لو وجد إنسان في مكان مقتول يتشحط بدمه ووجد آخر عنده ومعه سلاح وفيه دم أو في ثوبه دم أو ما وجد عنده إلا هو معه السلاح الذي قتل في هذا الإنسان فهنا هذا لوث نعم نحن ما رأينا وهو يقتل هذا الإنسان لو رأينا شهدنا بهذا كفى فعند إذن تكون هذه قرينة على أن هذا هو الذي قتله لكن ما يؤخذ بمجرد هذه القرينة ويوجد من الأخبار في التاريخ. أشياء عجيبة جدا في أناس وقعوا في مواقف مثل هذه ولم يكن هو القاتل وبعضهم سجن مدة طويلة أكثر من عشر سنين وأوذي ولم يكن هو القاتل ثم بعد ذلك فرج الله عنه وجد هذا وجد قديما ووجد حديثا وفي كتاب الفرج بعد الشدة نماذج أشياء عجيبة من هذا القبيل نعم فالشاهد على كل حال بعض العلماء يخصص اللوث بصورة معينة أو بصور محددة وبعد أهل العلم يقول كل ما جاء من هذه القرائن التي تصبح أن تكون قرينة فإن ذلك يدخل في هذا الباب وهذا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لا يختص بصورة عداوة بين اثنين أو يختص بدعوة واحد سمع يقول بأنه سمع هذا المقتول يتشحط أنه عند موته يقول قتلني فلان لا يختص بهذه الصورة وإنما كما قلت في الأمثلة السابقة كل هذا يقال له لوث حيث وجدت هذه القرينة. وعلى كل حال القسامة كانت معروفة في الجاهلية وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضاها أقرها فصارت بهذا الاعتبار حكما شرعيا وهنا يقول عن سهل ابن أبي حثمة أبو حثمة تلف في اسمه قيل عبد الله وقيل عامر وقيل غير ذلك وبعضهم يقول بأن سهل بن أبي حثمة هو سهل بن عبد الله ابن أبي حثمة أنه نسب هنا إلى من إلى جده وإلا فإن أباه هو عبد الله ابن عامر ابن ساعدة على كل حال هو من الخزرج من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول انطلق عبد الله ابن سهل الله بن سهل ابن زيد الأنصاري الحارثي. يقول ومحيص ابن مسعود محيصه ابن مسعود. إلى خيبر، وهي يوم إذن صلح. عبد الله بن سهل هو الذي قتل. قيل وجد في خيبر قد كسرت عنقه وألقي في بئر، وخيبر معروف أنها أرض لليهود. والعداوة بين المسلمين واليهود لا تخفى فهم حينما جاءوا إلى خيبر يمتارون تمرا كما جاء في بعض الروايات تفرقوا يعني هذا ذهب يشتري من هذا الحائط وهذا ذهب يشتري من هذا المكان فوجدوه في بئر قد كسرت عنقه وألقي, وألقي فيها نعم، يقول ومحيصة ابن مسعود محيص صاحب المسعود هو ابن عم المقتول ليس ابن عم مباشر وإنما ابن عم لأبيه يقول إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرق فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن ابن سهل، هو أخو أخو المقتول، الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر الخزرجي، أخو المقتول، ومحيسه وحويسه. هؤلاء أخوان وحويصة هو الأصغر وأسلم قبل أخيه محيصة قال ومحيصة وحويصة وهما ابن مسعود بن كعب بن عامر الخزرجي واضح الآن وجه القرابة بينهم قلنا عبد الله ابن سهل ابن من ابن زيد نعم إيه ابن زيد الأنصاري الحارثي ومحيصه حويصة نعم الآن عبد الله بن سهل ابن زيد ابن كعب بن عامر وحويصة ومحيصه ابناء مسعود ابن كعب ابن عامر نعم ف حويصه ومحيصه هم ابناء عم لوالد من لوالد عبد الله بن سحل طيب يقول فذهب عبد الرحمن يتكلم عبد الرحمن هو الأقرب إلى المقتول هو أخوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كبر كبر يعني ليقدم الأكبر فهو أولى بالحديث طبعا لو نظر إلى القضية الآن باعتبار أنها دعوة فمن الذي يقدم الدعوة هو الولي ولي الدم ومن هو ولي الدم هنا عبد الرحمن, عبد الرحمن. ولهذا حمله أهل العلم هنا على إيش قالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتص منهم الخبر، يسمع منهم ما جرى، وليست هذه دعوة، نعم، فيتكلم بها ولي الدم. طيب، فقال كبر كبر، وهذا عدب على كل حال في الحديث أن يبدأ الأكبر ويقدم على الصغير. قال وهو وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم نعم الآن قال أتحلفون وهذا استدل به عامة أهل العلم سلفا وخلفا على أن اليمين في القسامة تتوجه إلى من إلى المدعي خلافا للغالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا طبعا في الغالب ما لم يوجد ما هو أقوى من ذلك أقوى من ذلك مثل ماذا ها الآن لو وجد في الشارع في بيئتنا امرأة ليس عليها عباءة ووجد رجل قد أخذ بالعباءة بيده والمرأة تقول هذه عباءتي ويقول لا هذه لي عباءة امرأة هنا نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر المدعي اللي, اللي هي من؟ المرأة ونقول احلف أنت اليمين على من أنكر احلف أن هذه ليست لها أو أنها لك وتأخذ هذه العباءة هكذا ولا نقول هو المدعي الآن مع أن العباءة في يده، فجعلناه هو المدعي ليه لأن جانب جانب المرأة أقوى. لو جينا عند الخباز وجدنا رجلا قد أخذ هذه الآلة التي يضرب بها الخباز في التنور. وقال هذه لي، والخباز يقول هذه الآلة لي أنا. أخذها الرجل. فمن من من اللي نقول له الآن يحلف؟ من اللي نجعله الآن المدعي؟ ونوجه اليمين على من؟ الآن اللي بيده الآلة نقول أنت المدعي. هات البينة على أن هذه لك. واضح؟ لأن جانبه أقوى لكن إذا ما وجد هذا فالأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر هنا في القسامة توجهت اليمين على المدعي مباشرة واضح؟ ويوجد معه ما يؤيد قوله وهو اللوث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم تستحقون قاتلكم أو صاحبكم الآن وفي رواية دم صاحبكم هذا هذه الرواية الآن الواقع واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة واحدة من هذا لكن هذا من قبيل اختلاف الروايات بسبب تصرف الرواة أو شك الراوي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتستحقون قاتلكم فإن هذه اللفظة يمكن أن يحتج بها على أن على القسامه يستحق بها القاتل فيسلم للقتل للدية لأن طائفة من أهل العلم يقول الذي يستحق بالقسامة ليس القتل لأنه ما عندنا بينه وإنما الدية طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال تستحقون قاتلكم فيضطرون إلى تأويل هذا بتأويلات بعيدة مستكرها بل حتى الرواية الأخرى التي ذكرتها آنفا وهي قوله دم صاحبكم هذه كيف تؤول فدل ذلك على أن القسامة يستحق بها القاتل ويسلم للقتل وليس مجرد الديه إلا إذا تنازلوا عن القتل وقبلوا بالديه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتستحقون صاحبكم تستحقون صاح أتحلفون وتستحقون صاحبكم فهذا يحتمل يحتمل أن يكون المراد صاحبكم القاتل وقيل له ذلك للملابسه صان بينه وبين إنسان خصومة تقول هذا صاحبك واضح وقد يكون المراد به تستحقون صاحبكم يعني المقتول تستحقون ديته فهذه اللفظة محتملة واللفظة الأولى صريحة واضحة ولا تحتمل معنى آخر إلا بتكلفات وتأويلات مستكرهة فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظة واحدة من هذه ما هي بعض العلماء لما رأى مثل هذا قال الدماء لها حرمة ويحتاط لها ولا نستطيع أن نجزم بأن نقول إنه بهذه الأمور اللوث والقسم بهذه الصفة الوالدة في هذا الحديث أنه يقتل به هذا الإنسان والخطأ في العفو خير من الخطأ العقوبة ما نستطيع نجزم أي, أي الألفاظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال لو قال قائل بأن الذي يستحق به هو كالقصاص تماما كالبينة وجود هذا مع هذا اللوث مع القسم وأن قوله تستحقون صاحبكم مفسر ب تستحقون قاتلكم وأن هؤلاء الرواة هم عرب فصحاء يعرفون ما يوحيل المعاني فيكون يستحق بالقسامة القصاص القتل وإن عفوا وطالبوا بالديه تنازلوا عن قصاص وطالبوا بالديه فلهم ذلك. وضح ولا عل هذا والله أعلم هو الأقرب ويحمل قوله تستحقون صاحبكم على الخصم على القاتل وأضافه إليهم بهذا الاعتبار قال له صاحب للملابسة هذا يقال أصحاب النار لملازمتهم لها قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى احلفوا أن هذا هو القاتل قالوا كيف نحلف على شيء؟ نحن ما شهدناه ما حضرنا وما رأيناه فنكلوا عن اليمين لشدتها وعظم خطرها قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. تبرئكم يعني تبرئكم منين من الحلف بخمسين يمينا وهذا يدل على أن الحلف الذي وجهه لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم به تحلفون يعني تحلفون كم خمسين يمينا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا بمعنى أن اليهود يبرئونكم من الحلف ما تحلفون يسقط عنكم ذلك لا تطالبون بالحلف إذا حلفو هم خمسين يمينا أنهم ما قتلوه فعندئذ وهذا يدل على أن حقهم لا يسقط بالنكول عن اليمين أو قال المدعي أنا أقول بأن هذا هو الذي قتله والمسألة فيها لوث وموجود القرينة موجودة لكن أنا لا أحلف على شيء ما رأيته فعندئذ هل يسقط نقول خلاص ما تحلف إذن ما لا تنتقل اليمين تتوجه إلى المنكر إلى المدعى عليه فيحلف على الإنكار خمسين يمينا فإذا حلف خمسين يمينا لم يكن عليه شيء لم يلزمه شيء لكن لو أن المدعي قال أنا لا أقبل يمينه هذا كافر ولا يمكن أن أصدق هذا فهؤلاء ناس كذبة وكيف نقبل منهم خمسين يمين خمسين كذاب يحلفون خمسين يمينا، وهؤلاء يقتلوا الأنبياء فكيف يتحرزون ويتحرجون من يمين أنا لا أقبل هذا فماذا يصنع به كما ورد في الحديث يعطى الدية من بيت المال وتنهى المشكلة بها الاعتبر فصارت على ثلاث مراحل توجه اليمين إلى المدعي فإنك وجهت إلى المدعى عليه فإن لم يقبل ذلك المدعي فإن لم يقبل اليمين فعندئذ يعطى الدية من بيت المال لكن لو قبل اليمين وحلف المدعى عليه وأنكر حلف خمسين يمينا الحمد الله فعند إذن خلاص تسقط تسقط وعلى كل حال عرفنا إذن الآن ما تجري فيه القسامه لا تكون في أي دعوى ولا تكون فيما يوجد عليه بينه وإنما أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا تقوم عليه بينه ويدعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعة على خلاف بين أهل علم بناء على ما جاء في هذا الحديث يدعي على هؤلاء أنهم قتلوه أو على واحد منهم أنه قتل على حسب الخلاف الموجود بين الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة من قال إنها لا تتوجه إلا إلى واحد أخذ من ظاهر هذا الحديث كما سيأتي فقالوا لا تصح أن توجه إلى جماعة مع أنه لا مانع إذا قصد بذلك أن هؤلاء اجتمعوا على قتله الواحد يقتل به الجماعة إذا اجتمعوا على قتله واضح على كل حال مع وجود ما يشعر بصدق المدعي فهذا هو اللوث على كل حال المسألة فيها خلاف كثير في كثير من التفاصيل وهذه الصورة في تكرار اليمين بهذه الطريقة ليس لها نظير في الشريعة الإسلامية فبعض العلماء يقول إنما كررت لحرمة الدماء وتعظيم شأنها ولخطرها وبعضهم يقول لما لم يكن عنده بينه تثبت ما يقول أكد ذلك وقوية بهذه الأيمان المكررة مثل ما في اللعان كما سبق هذا رجل قذف امرأته وليس عنده أربعة شهود فجاء بأربعة أيمان والخامسة هي ما ورد من اللعن أو الغضب سواء في حق المرأة أو الرجل وعلى كل حال العلماء يتفقون على أنه لا تقبل مجرد الدعوة ويطالب هؤلاء بالقسم لا بد من وجود اللوث وإن اختلفوا في تفسيره وتفاصيله ماذا ما الذي يكون لوثا وما الذي لا يكون وعلى كل حال هنا قال وفي حديث حماد ابن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل لاحظ هذا الموضع هو الذي أشرت إليه آنفا احتج به من قال إنها لا تتوجه إلا إلى واحد على رجل منهم لكن لو اشتركوا كما سبق ادعى على جماعة أنهم اشتركوا في ذلك فعندئذ يؤخذون به على رجل منهم فيدفع برمته يدفع برمته يعني يسلم للقتل وهذا احتج به من قال إن القسامة يستحق بها القتل ويحصل بها القصاص يدفع برمته, إيش يدفع برمته؟ هل يدفع لهم الدية وعبر عنها بهذا التعبير يدفع برمته الجواب لا وإنما يدفع إليهم القاتل ويدفع عليهم القاتل لماذا من أجل أن يسلم الدين ولا من أجل أن يقتل من أجل أن يقتل وأصل الرمة هي الحبل الذي يربط به البعير فيقاد به وقد يقال للحبل الذي يوضع في عنق الأسير فيقاد به للقتل يدفع بهمته يعني يسلم للقتل و هنا قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار إلى آخره الآن قوله بأيمان خمسين منهم ظاهر هذا يشعر أنه لا بد من العدد في الحالفين يعني العلماء رحمهم الله منهم من يقول إن القسامه المعتبر فيها عدد الأيمان وبعضهم يقول المعتبر في ذلك هو عدد الحالفين فالذين قالوا المعتبر عدد الأيمان لأن نلاحظ في الرواية السابقة قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وهذا ليس في تحديد أن يقسم خمسون منهم فإذا قيل المعتبر في ذلك هو العدد في الأيمان دون عدد الحالفين فتقسم على الورثة على الورثة دون النساء لأن النساء لم أدخل لهن في هذا الباب في باب قسامه والجنايات والشهادة بها وما إلى ذلك طيب إذا قلنا تقسم على الورثة كيف تقسم عليهم بحسب مواريفهم فعندنا مثلا أب وابن لهذا المقتول فقط ابن واحد واب فكيف نقسم عليهم المواريث الأب نقول السدس فننظر كم يبلغ سدس الخمسين فإذا وجد كسر جبر واضح يجبر ولا ينقص ذلك من أيمان الآخر يعني يعني سيكون مجموع الأيمان أكثر من خمسين بهذا الاعتبار إذا جبرنا والباقي على من؟ على الابن لو ما وجد لهذا الإنسان إلا أب فقط من الوارثين والباقي بنات فمن الذي يحلف؟ يحلف الأب واضح؟ لأنه يأخذ الباقي تعصيباً لها السدس والباقي تعصيباً فيحلف الأب خمسين يمينا لو ما وجد هذا الإنسان لو وجد له خمسة من الأبناء كل واحد يحلف كم؟ عشرة لو وجد له عشرة من الأبناء كل واحد كم يحلف؟ خمسة لو وجد له تسعة من الأبناء يحلف كل واحد كم؟ لو وجد له تسعة من الأبناء يحلف كل واحد إيه كسر بحيث نجبر الكسر فنقول كل واحد يحلف ستة سيكون المجموع أكثر من الخمسين واضح لأن ما فيه يمكن يحلف ربع يمين ولا سدس يمين ولا يمكن هذا ولا يجيب أول الحروف ما ما يكون حلف ففبهذا الاعتبار عندما قال المعتبر عدد الأيمان ومن قال لابد من الخمسين قال لا يقتصر ذلك على الورثين بل يكون ايضا على بقيه العصبه يبدا بالاقرب وهكذا وهم قرابه الرجل من جهه ابيه وبعض اهل الدم يدخل يدخل يدخل يدخل فيهم عمود اي النسب اللي هم الاباء والابناء فهؤلاء العصابات فيحلف خمسون منهم وإن كانوا غير وارثين وعلى كل حال لو كان الممل لو كان المد المقتول مملوكا هل توجد القسامه ولا لا هذا أيضا مما اختلف فيه هر العلم فمن نظر إلى أنه إنسان وله حرمة ودم معصوم إلى آخره قد تجري فيها القسامة ومن نظر إلى أنه يلحق بالمتاع الذي يباع ويشترى ونحو ذلك لكن سبق أن الأقرب أنه يقتل الحر بالعبد ونحو هذا فلا فرق في هذا بين المملوك وبين الحر يبقى هل تتوجه القسامة في الأطراف؟ لو قطع يده ما قتله لو جرحه هل تتوجه في الأطراف لو ضربه فذهب عقله ضرب على رأسه فذهب عقله فهنا العقل فيه الديه فجاءوا قالوا الذي ضربه هو فلان، ما عندهم بينا قالوا عندنا لوث فمن قال إنها تجري في الأطراف قالوا كذلك أيضا ومن قال بأنها لا تجري في الأطراف وإنما تكون كما هو في هذا الحديث وهو المشهور عند أهل العلم قالوا لا تكون إلا في النفس ومع ذلك لا تكون في القسامة والله تعالى أعلم على كل حال هنا في هذا الحديث قالوا في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة هذه دية الحر مئة من إبل الصدقة دل ذلك على أنه إن حلف إن لم يقبل المدعي عليه إن لم يقبل المدعي حلف المدعى عليه فإنه يعطى من بيت المال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مئة من إبل الصدقة وهذا يمكن أن يستنبط منه أن من كان عليه دية فالأصل أنها على العاقلة في دية الخطا وشبه العمد على قول عامة أهل العلم، وأنها في العمد على القاتل فإذا قبلوا بالدية فالعاقلة ما وجد عند هذا الإنسان عاقلة أو أن العاقلة كانوا فقرا أو نحو هذا فيمكن أن يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لكن لأهل العلم كلام فيما إذا وقع ذلك صلحا في قتل في الدية ولم تكن الدية الشرعية المقررة شرعا ولكن وقع ذلك صلحا قالوا نصطلح على خمسة ملايين هل تتحملها العاقلة ولا لا بعض أهل العلم يقول لا تتحمل ذلك العاقلة ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله نترى أن هذا الصلح يتحمله هو والذي أقره هوهم لا يتحملون ذلك عنه طبعا يرد سؤال هنا في موضوع العاقلة ولعلنا نؤجله في مناسبة ألصق به لماذا تتحمل العاقلة الديه؟ تفضل نعم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث في القصاص وهو أيضا يتعلق بموضوع له نوع تعلق بموضوع اللوث واضح وجد النجارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين هذه الجارية جارية تطلق على البنت الصغيرة وتطلق على المملوكة يحتمل هذا ويحتمل هذا ويقول مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل بك هذا من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها أومعت برأسها لاحظ الآن هنا وين البينة ما في بينة لكن أهل العلم قالوا كما ذكرت بأن الإنسان في مثل هذه اللحظات التي يفارق بها الدنيا لا يكون له تعلق بشيء من الكذب والهوى وحظ النفس فيقول الحقيقة فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف لاحظ هنا هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قولها الجواب لا اعترف اليهودي ولهذا لم تكن المسألة قسامة يعني لو ما وجد إلا كلام هذه الجارية فقط قالت نعم أشارت برأسها هنا ماذا يصنع نقول هذا لوث فإذا وجد مدعي يدعي إن هذا اليهودي هو الذي قتله وقالوا إنهم سمعوها تقول هو الذي قتلها فهذه دعوة الآن على كل حال فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين لاحظ الآن القتل حصل بآلة حادة ولا آلة غير محددة بمثقل بمثقل بحجر وهذا دليل للجمهور على أن القتل أن القصاص يكون في العمد العدوان سواء كان بمثقل أو بمحدد أو اشترط فيها يكون بمحدد. لكن ما شأنه أن يقتل غالبا فهذا هو الذي يوجب القصاص بشرطه قال هنا فرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين هذا دليل على أن القصاص يكون بالمثل وهذا هو الراجح هذا الحديث واضح في هذا القصاص يكون بالمثل كما قتله يقتل دهسه بالسيارة وضعه تحتها ووطاه يوطى لو أنه سقاه السم يسقى السم لو أنه طعنه يطعن ما لم يكن ذلك بطريقة محرمة في ذاتها طريقه محرمة مثل ماذا النار الإحراق بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار فلا يحرق لو سقاه خمرا سقاه المسكر فإنه لا يسقى المسكر وإنما يقتل بالسيف لو أنه قتل بنتا أو اجتمع جماعة على امرأة ففجروا بها حتى ماتت فمثل هذا هل يقال يفجر بهم؟ الجواب لا وإن قال بعض الفقهاء إنه يؤتى بخشب، ولكن هذا كلام غير صحيح، فيقتل بالسيف، واضح، فالقصاص يكون بالمثل ما لم يكن ذلك بشيء محرم في ذاته لا يجوز تعاطيه، وهذا أيضا يدل عليه رفض القصاص، و. على كل حال لكن لو أنه اختار الولي العدول إلى السيف قال أنا لا أريد أن أقتل هذا الإنسان بإسقائه السم ولا ب... أريد بالسيف يقتل فلا إشكال له ذلك وهنا قوله أن يهوديا قتل جارية على أوضاحٍ فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم أوضح يعني حلي من فضة لابس حلي من الفضة بيضاء فطمع بذلك فقتلها رض رأسها بين حجريين فأخذ هذا الحلي قال فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية التي قال عند مسلم هي هذا اللفظ عند البخاري هذا اللفظ البخاري نعم تفضل. كم لنا من بدأنا الدرس؟ كم مضى؟ ها؟ ساعة وعشر؟ نعم نعم تفضل. نت. وأنا بهريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني غيث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها, وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط سقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتين فهو بخير النظرين بخير النظ نظ نظرين إما أن, إما, أن إما, أن يقتل يقتل يقتل إما أن يقتل وإما أن يفد إما أن يقتل وإما يقتل يقتل إما أن يقتل وإما أن يفد فقام رجل من أهل اليمن قال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم إلا الإذخر هذا الحديث تضمن معاني متعددة وأحكاما متنوعة ولكن الشاهد فيه ما يتعلق بما يستحق بالقتل يقول لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث وفي البخاري أن خزاعة قتلت رجلا نعم والحافظ بن حجر رحمه الله يرجح أنه ما حادثتان يعني هؤلاء خزاعة قتلت وأيضا هذيل قتلت بقتيل لهم كان في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين هذا استدل به من قال بأن مكة فتحت عنوة يعني بالقهر والقوة والغلبة وهذا يترتب عليه أحكام كما سبق وقد مضى الكلام على شيء من هذا في الكلام على حرمة مكة في كتاب الحج يقول وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي في رواية في الصحيح ولن تحل بمعنى أن حرمتها باقية إلى يوم القيامة نعم. وإنما أحلت لي ساعة من نهار وليس المقصود الساعة هي الوقت المقدر بستين دقيقة مثلا لا وإنما وقتا زمنا من نهار وهو الوقت الذي احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم استغرقه دخوله صلى الله عليه وسلم كما ومعلوم أنه لقي بعض المقاومة في بعض المواقع مثل في الخندمة نعم كما قال بعض من شهدها من المشركين يقول لامرأتي لأنه كان يقول دائما يقول لها بأنه سيأتي بقعزة أخدمك نساء وبنات محمد عليه الصلاة والسلام فلما جاء فر جاء هاربا ويقول لها إن أتيتك منهزما فلا تفتح الباب أغلق الباب دوني فلما جاء منهزما قالت أين ما كنت تقول قال إنك لو شهدت يوم الخندمة فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لهم نهيت خلفنا وغمغمه أو همهمه في بعض الفايات البيت نعم لم تنطقي باللوم أذنى كلمة قلت ما رأيت إلا أنا رأيته كيف استقبلون بالسيوف والشاهد يقول وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها ساعة هذه حرام لا يعضد شجرها وتكلمنا على هذه المعاني هناك ولا يختل شوكها قلنا هذا يعني فيما في غير ما زرعه الإنسان، فإن ما زرعه الإنسان يمكن أن يقطع، وكذلك ما كان مؤذيا أو قال ولا تلتقط ساقتها إلا لمنشد، وسبق الكلام على هذا المعنى أيضاً في الكلام على اللقطة. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يُفدى. هذا الحديث صريح في أنه في أن المستحق بالقتل هو القصاص أو الديه والله عز وجل يقول كما مر اليوم في درس الفجر سورة الإسراء ومن قتل, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فبعض أهل العلم حمل هذه الآية فقد جعلنا لوليه سلطاناً فسر السلطان بالقصاص بالقتل وقالوا توجد قراء تدل على هذا وهو قوله فلا يسرف في القتل مع قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يؤلي الألباب فقالوا المستحق هو القتل ما الذي يترتب على كل قول من هذه الأقوال إذا قلنا بأن المستحق هو القتل أو الديه؟ او قلنا المستحق هو القتل اذا قلنا المستحق هو القتل فلو انه اراد ان يعدل عنه الى الدية فان ذلك يرجع الى رضا بضمن رضا, رضا القاتل الجاني فلو انه ابى وقال ما اقبل انتم حقون القتل انا لا اقبل ادفع دية اقتصوا مني وخلاص. يريد ان يستريح من حياته جيد، فهنا على هذا القول أن المستحق هو القتل ليس لهم أن يلزموه لا سبيل لهم عليه إلا بالقتل فإذا قالوا نحن ما نستفيد من قتله تشفي لا نريد نتشفي نحن نريد المال فليس لهم سبيل عليه إلا بالقتل أو العفو وإذا قلنا لا كما هو ظاهر هذا الحديث فهو بخير النظرين فعندئذ يقال إن عدل من القتل قصاص وقال أريد الديه فيكون ذلك من حقه ويلزم به الجاني وهذا هو الأقرب الله أعلم وأن قوله تعالى قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان أي تسلطا على القاتل شرعا وقدرا كما قال حافظ بن كثير رحمه الله فهو إما أن يقتص وإما أن يقبل الديه وهذا الذي اخترعه كثير من المحققين ومنهم كبير المفسرين بن جرير رحمه الله والعلم عند الله تعالى لكن هذا ظاهر هذا الحديث يدل عليه يدل على هذا المعنى بخير النظرين فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه أبو شاه هنا ليست التاء هنا هاء هذه وليست تاء ليست شاة التي هي من الضعم وإنما شاه يعني ملك عندهم في لغة الفرس لأن هذا رجل من الفرس ممن أو فدهم كسرى إلى اليمن هو رجل فارس من فوارس الفرس، ممن قدم إلى اليمن فأسلم وجاء مع أهل اليمن يقال له أبو شاه شاه بمعنى ملك ما هو أبو نعجة شاء تلك بالتاء شات واضح وهذه شاه بمعنى ملك يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه وهذه مسألة معروفة تكلم عليها أهل العلم في مسألة كتابة غير القرآن هل يكتب أو لا يكتب وتجدونها في عدد من من كتب في تدوين السنة تكلموا على هذه القضية قال ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا قريب نبت طيب الرائحة يجعلونه في القبور بمعنى أنه إذا وضعوا اللبن وضعوه بين ذلك من أجل لا يدخل لا ينهال التراب بين الفجوات التي في اللبن فقال رسول وبيوتنا يضعونه في السقوف من أجل أن لا يتخلل ما يوضع على السقف من الطين فلا ينهال عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإذخل وهذه مسألة معروفة أيضا عند الأصوليين في باب الاستثناء فيما لو أنه نطق بالاستثناء غير المتكلم فهل يصح ذلك أو لا يصح ويأتون بهذا الحديث لو أنه قال مثلا له علي عشرة فقال واحد إلا ثلاثة هل يصح هذا ولا لا لو أنه قال هذه الثياب هبة لزيد فقالت امرأته إلا هذا الثوب هل يصح أو لا يصح لمسألة معروفة هل يلزم أن يكون ذلك من متكلم واحد أو أن الإقرار والملابسة ومقتضى الحال يشعر بالموافقة أحيانا فيكتفى به كأنه قاله فأقره كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث تفضل نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس حريف السابق بهذا السياق من أفراد مسلم نعم أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بغرة, بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. نعم الآن ذاك الحديث في ما يستوجب بالقتل أنه موجب القتل قصاص أو الدية هنا في هذا الحديث الكلام الآن انتقل إلى دية الجنين الجناية على الجنين الجنين من الاجتنان كما هو معلوم وهو الولد الذي يكون في البطن إذا جنى على طفل حديث الولادة فقتله فهنا ما الذي يحصل؟ القصاص واضح لكن لو جنى عليه في بطن أمه فسقط ميتا فهذا الحديث يختص بهذا الموضوع قال عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا وفي البخاري أنها المرأة التي يضرب بطنها فتلقي جنينها فقال المغيرة ابن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة غرة هنا ضبطها بعض أهل العلم بالتنوين بغرة فإذا ضبطت بالتنوين يكون ما بعده عبد أو أمة يكون من قبيل التفسير والإضاح للغرة واضح بينه بما بعده بغرة ما هذه الغرة عبد أو أمة وإذا كان بالإضافة بالكسرة يعني وليس بالتنوين بغرة عبد أو أمة فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه لأن الراجح أن الغرة تختص بالعبد والأمة بالرقيق يعني وقيل له غرة من أهل العلم أن يقول لأنه أنفس المال كما أن غرة الشيء هي أشرفه وغرة الإنسان مثلا غرة الفرس ونحو هذا فهي المراد بها إذا أطلقت قيل غرة عبد أو نحو ذلك أو عليه غرة يجب عليه غرة فالمقصود به نسمه نفس من الرقيق وليس المقصود مال ولا فرس ولا جمل ولا غير ذلك فغرة ما يملكه الإنسان في ذلك الحين هو الممالك فقيل له غرة خيار ماله أكذا فسره بعض أهل العلم على كل حال المقصود به هنا مفسر قال بغرة بغرة أو بغرة عبد أو أمه فالغرة هي الرقيق غرة عبد فقال لا تأتين بمن يشهد معك هذا من باب التثبت وإلا فلا يدل يعني بعض الناس الذين لا يحتجون بخبر الأحد يقول هذا عمر رضي الله عنه قال ما قال هنا فنقول حتى إذا جاء بمن يشهد معه صاروا اثنان صاروا اثنين فيكون بهذا الاعتبار أحد أيضا لم يصل إلى حد التواتر الشاهد فشاهد له محمد ابن مسلمة إذن أفاد هذا الحديث أن الجناية على الحمل الجناية على الجنين في بطن أمه أن الذي يجب فيه غرة عبد أو أمه وهذا يدل على أنه لا فرق بينهما يعني لو أعطاه أمه ما قال ما يقول لا أنا ما أقبل تعطيني مملوك ذكر فيحصل المقصود بدفع ذلك والحديث الثاني في نفس الموضوع أيضا تفضل نعم وعن به رواية رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جرينها قره عبد أو وليد وقضى بديية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله نعم <تصفيق> فقام حمل بن النابغة الهدلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع نعم. اقتتلت امرأتان من هذيل قبيلة معروفة فرمت إحداهما الأخرى بحجر وفي رواية بعمود فاستاط عمود خيمة فقتلتها وما في بطنها قتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندية جنينها غرة عبد أو وليدة يعني أو أمه وهذا يدل كما سبق أيضا على أنه لا فرق أو دفع إليه أمه أو دفع إليه عبد فإن ذلك يحصل به المقصود وليس من حقه أن يشترط يعني المجني عليه وقال وقضى بديتي المرأة على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن دية الجنين غرة والغرة قد تكون نفيسة وقد لا تكون كذلك طبعا العلماء اشترطوا أن هذه الغرة هذا المملوك أن يكون ممن يصلح للعمل بمعنى ما يكون أقطع ولا مجذوم ولا أعمى ولا مشلول واضح ما تكون به علة إعاقة تعطله عن العمل مقطع الأصابع قطع الأيدي مقطوع اليد لكن إذا كان سليما من هذه العيوب التي يرد بها مثله فإن ذلك يجزئ تتفاوت في النفاسة المملوك قد يساوي مليون وقد يساوي عشرة ألف فأي ذلك دفع أجزاءه حتى الصغير الجواب حتى الصغير وحتى الكبير الذي بلغ الستين حتى الكبير الذي بلغ الستين لكن بحيث لا يكون هريما لا يصلح لشيء يحتاج من يقوم على شؤونه وبعض الفقهاء اشترط بعض الشروط الزائدة ولا دليل على ذلك مثل الذكر قال أن لا يكون قد جاوز الرابعة عشرة لماذا قالوا بعدين تتعطل بعض المنافع ما يدخل على النساء جيد يكون قد بلغ غالبا ما يدخل على النساء والجارية قالوا لا تزيد على العشرين لماذا لا تزيد على عشرين؟ قالوا بعد العشرين تبدأ بالذبول تبدأ تتغير طبعا الله المستعان اليوم كم تتزوج البنت تتكمل دراستها وبعد دراستها لازم تشتغل لازم تتزوج عمرها الله أعلم طبعا هذه الشروط التي ذكرها هؤلاء غير صحيحة غير صحيحة الشاهد هنا قال أنه تدفع الديه دية الجنين غرة إذا كانت الغرة تتفاوت فهل يقال إن الواجب هو دفع الغرة أيا كان قيمتها أو يقال المعتبر في ذلك القيمة بحيث إن هذه الغرة لا تنقص عن عشر دية الأم الأم كم ديتها خمسين من الإبل تقدر اليوم بخمسين ألف والإبل اليوم مع المزاين غلت أسعارها أضعاف قام سوقها فالشاهد أنه بخمسين ألف ديت المرأة فعشر الخمسين كم خمسة ألف يعطى خمسة آلاف أو يعطى خمس من الإبل. طيب لو كانت الأم هذه ما تساوي إلا ألفين ريال، فمن قال إن العبرة بال بالغرة عبد أو أمه؟ قال يعطى ولا إشكال. ومن قال لا القيمة بحيث لا يقل عن عشر دية الأم؟ قال وإذا أعطاه غرة لا تنقص عن هذا عن هذه القيمة. فتقدر بالديه يكون هذا أضبط وهبعد. من النزاع لكن الحديث هنا غره عبد أو أمه وليده هذا اللي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعطاه فإن هذا يبقى على إطلاقه لا يقيد بقيد ما لم يلد في النصوص نعم ولكن إذا ما ما وجد غره فيعدل هنا إلى وين إلى القيمة يعد يقدر ذلك بالنسبة للديه عشر دية الأم نصف عشر دية الرجل يعني بخمس من الإبل ومن أهل العلم أن يقول إذا لم توجد الغرة يعدل إلى الإبل وهذا كلام خلاف معروف أصلا بين أهل العلم في أديات عموما أنها بالإبل وهل يعدل إلى قيمة الإبل أو لا ومن أهل العلم يقول إذا ما وجد الغرة عدل إلى القيمة فالغرة مال يباع ويشترى نعم لاحظوا الآن قال وقضى بذية المرأة على عاقلتها لماذا ما قضى عليها بالقصاص؟ لأنه قتل هل هو خطأ محضر؟ شالت العمود حق الخيمة لتركبه فسقط على هذه ولا مسكتها ضربتها فيه ضربتها لكن هل من شأنه أن يقتل عادة لا فهذا يقال له شبه عمد فدل على أن ذلك ينقسم إلى ثالث تقسام عمد وشبه عمد وخطأ كما ذكرت في أول الكلام وأن شبه العمد يكون على العاقلة أمبب أو لا الخطأ نعم وعلى كل حال قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها والعاقل اسم فاعل من العقل والعقل هو الديه لماذا سميت عقلا؟ لأنه جرت العادة أن هؤلاء من قرابط من عصابات الجاني يأتون بالإبل إلى المجني عليه إلى ولي الدم، فيعقلونها في بيته أو في بفنائه أو عنده عند محله في أرضه بمكانه يعقلونها، فقيل لهم عاقله، وقيل لهذه الإبل يقال للديه عقل، ويقال لهؤلاء الذين عقلوها عاقله. اللي جاءوا بها يقال لهم عاقلة و... وعلى كل حال وبعضهم يقول إنه يقال لهم عاقلة لأنهم يمنعونه من التعدي علي... من أن يتعدى أحد عليه وبعضهم يقول لأنهم يمنعونه هو من فعل ما يسيء إليهم واضح لكن لماذا حملوا الدية والله عز وجل يقول ولا تزروا وزراء ألا تزر وازرة وزر أخرى لحملوا هم العصبة يقال هذا ليس من باب تحمل الوزر وإنما هذا من باب الإرفاق في الشريعة فهذا لما كانت جنايته من طريق الخطأ وهذا أمر لن يتعمده فإن الله عز وجل قد جعل له ما يحصل به الإرثاق من تحمل هؤلاء العاقلة الحاضر والغائب منهم القريب والبعيد يبدأ بالأقرب وتوزع الديه عليهم ولا تؤخذ من فقير ولا من صغير ولا من امرأة يخرج هؤلاء الثلاثة ولا يشترط أن يكون هؤلاء من الورثين بطبيعة الحال فتقسم هذه الديه عليهم والمقصود بهؤلاء أم عصباته من النسب ومن الولاء من النسب ومن الولاء ولا يكون من هؤلاء أحد من الذكور ممن أدلى بأنثى يعني ابن الأخت ألي يكون من العاقلة لا ابن البنت ليس من العاقلة الخال بطبيعة الحال ليس من العاقلة الزوج ليس من ليس من العاقلة على كل حال بعد ذلك هنا قال قضى بالدية على دية المرأة على العاقلات وورثها ولدها ومن معهم إذن هذا يدل على أن الديه هي مستحقة لمن بدم هذا المقتول فصارت من التركة من الميراث، فتعطى للورثة يأخذونها تقسم قسم الميراث، هي من جملة الميراث، ولهذا ليس لأحد أن يتنازل عن الديه من عند نفسه يأتي مثلا والد مثلا من مات بحادث ويقول حنا متنازلين ما نبغى شيء لا هذا له أولاد فهذا حقهم كيف تتنازل أنت تتنازل عن حقك كأنت فقط وقد يكون هذا عليه ديون أصلا هذا الميت وليس عنده مال يكون به الوفاء فيبقى معلقا بدينه وهكذا فالشاهد أنه مثل هذا يراعى في هذه الأمور قال فقام حمل ابن النابرة هو حمل بن مالك فنسب إلى جده حمل ابن مالك ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل أن يهدر فقال النبي السلام إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع يعني السجع ليس بمذموم على إطلاق بإطلاق وإنما السجع غير المتكلف لا إشكال فيه هذا موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل موجود في القرآن وإنما السجع المتكلف وهذا سجع متكلف قصد به إبطال الحق على طريقة الكهان في كلامهم المسجوع واضح فدمه لهذا والله تعالى أعلم قال وعن صد عمران وعن عمران من الحسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيتا فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك نعم هذا الحديث يتعلق بمسألة في هذا الباب وهي متى تكون الجناية هدرا متى تكون هدرا بحيث أن لا يستحق بها لا قصاص واضح؟ يقول أن رجلا عض يد رجل جاء في بعض الروايات أن ما يدل على أن الذي فعل ذلك هو يعلى ابن أمية وأن من وقع عليه هذا الفعل هو أجير عنده اختصم معه فعض يده قال فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه في بعض الروايات ثناياه في بعضها بالإفراد وعلى كل حال رواية الإفراد يمكن أن تدل على الجنس والثناياه يمكن أن تدل على التثنية باعتبار كما قال في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان عند الإمام الحميري يعني الإمام مالك رحمه الله والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات عبر بالجمع وهما على الراجح شوال وذو القعدة وعشر من الحج، وكذلك في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمّه السدس ومعلوم أن الحجب حجب النقصان حجب الأم من السدس من الثلث إلى السدس يكون باثنين وقال إخوة جمع فالشاهد على كل حال سقطت فوقعت ثنيتا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل الفحل يعني من الإبل لا دية لك جعل الجناية هنا مهترة ولم يجعل له قصاص ولا دية وهذا ما توجيهه اعتبارا هذا الإنسان أراد أن يتخلص من تعدى هذا عليه صال عليه بالعب فتخلص منه بهذه الطريقة والقاعدة في هذا أن يدفع بالأسهل ثم بعد لا يعني لا يبدأ بالأصعب فلو استطاع أن يتخلص منه بغير هذه الطريقة فهذا هو الواجب عليه لكن ما استطاع إلا أن ينزع يده فسقط الثانية فليس له شيء وكما ذكرت لو أنه جاء إنسان يريد أن يقتله فحاول دفعه بالأسهل ماستطع إلا بقتله فعندئذ ليس له وهذا حتى في الحيوانات لو أنه هجم على ثور أو جمل هائج وما استطاع يدفعه عن نفسه إلا بأن قتله فليس لهم شيء ليس لهم أن يطالبوا بتعويض أو ب نعم نعم اتفضل الحديث الأخير وقال الحسن بن ابي الحسن البصري قال عبتم انتم والعيش اا كم الاشياء طيب حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسين منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فخز بها يده حزى حزى حزى نعم فحز بها يده فما رق الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة نعم يقول عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب وجندب بالضم والفتح في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا هنا ما جاء بي قال عن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يمكن أن يقال أنه جاء بذكر الحسن لما قدمه بين يدي الحديث يعني الحسن جاء بهذه التوطئة قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب فجاء به لهذه المقدمة وأيضا فيه فائدة أخرى على كل حال وهي إثبات سماع الحسن من جندب خلافا لمن أنكره قال وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع به جرح فجزع في بعض الروايات خراج وفي بعضها قرحة فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده الحز هو القطع من غير إبانه حز بها يده فما رقى الدم حتى مات يعني ما توقف الدم رق بمعنى قطع قال الله تعالى قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة هذا فيه بيان عظم الجناية على النفس لأن الإنسان لا يملك نفسه ومن ثم ليس له أن يتصرف تصرفا من شأنه الحاق الضرر بها بقتل أو بجرح أو نحو ذلك وإنما نفسه ملك لله تبارك وتعالى ولهذا يقال في الذي مثلا يتبرع بأعضائه يوقع على هذا أنهم تبرع أو يأتون الأولياء وهو إنسان يقولون في موت دماغي ويأتون ويوقعون أنهم متبرعين عنه أي حق يتبرعون هم لا يملكون هذا هذا سانحى يحكم له يحكم له بالحياة أو هو يتبرع يكتب أيام عافيته إنه إذا حصل له شيء إنه متبرع أو يتبرع مباشرة لأحد بكلية أو نحو هذا فهو لا يملك هذه الأشياء حتى يتبرع به إنما يكون التبرع من المالك أما غير المالك فإنه لا يتبرع على كل حال فهذا الرجل أخذ سكينا إلى آخره فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه وفي رواية فلما عادته انتزع سهما قال فحرمت عليه الجنة فهذا في وعيد شديد لمن قتل نفسه وحديث الوعيد هذه حرمت عليه الجنة من أهل العلم وهي طريقة الإمام أحمد رحمه الله وبعض السلف أن ذلك يجرى يترك يجرى على ظاهره ولا يتعرض لتأويله ليحصل المقصود من الردع والزجر فإذا أول بالتأويلات فإن وقعه يخف النفوس ولا يحصل مقصود الشارع ولكن قد يحتاج إلى التأويل من أجل أن يفهم منه معنى باطل كما ذكرت في بعض المنهسبات لا يفهم الإنسان بالمعصية يخلت في النار كما هو قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وقال عند إذن يحتاج إلى البيان فبعضهم يقول حرم عليه جنة معينة وبعضهم يقول حرمت عليه الجنة يعني أن يدخلها مع السابقين وبعضهم يقول فالشاهد أن هذا من أحاديث الوعيد من نصوص الوعيد والنصوص الأخرى دلت على أن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وهذا ليس بإشراك والحديث الآخر الذي في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في خبري الرجل الذي جاء إلى المدينة، ثم بعد ذلك اجتواها، نعم، وبعد ذلك أخذ نصلا أو نحو ذلك، وقطع رق يده، الشاهد أنه مات، سال الدم حتى مات. فرآه صاحبه الذي هاجر معه رآه وقال ما فعل الله بك قال غفر لي قال ولكن لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك كانت يده يعني فيها أثر القطع لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فاغفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يدل على أن قاتل نفسه أنه مسلم وأنه يدخل الجنة لكن هذا من نصوص الوعيد على كل حال الأحديث تجمع ولا والمقصود أن لا يفهم من ذلك عتقاد فاسد أو رأي مخالف كما عليه بعض الطوائف. والله تعالى أعلم وهنا مسائل في باب القصاص على كل حال في من قتل نفسه مثلا هل عليه كفاره ولا لا فالله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وضب الله عليه إلى آخره فهذا الآن قتل نفسه يقول وما ومن يقتل وان قال في في القتله او في المقتول وان كان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جانه قال وان كان وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فهنا ذكر الديه، وذكر الكفارة قالوا هذا قتل نفسه وهو مؤمن فالكفارة طيب الكفارة مات كيف يخرج الكفارة؟ قالوا تخرج من التركة لأن حق الله عز وجل فتكون من الديون المتعلقة بالتركة لحق الله فتخرج هذه الكفار عتق رقبه من تريكته وبعض العلم يقول لا هذا في من قتل غيره والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم نحن أخرناكم اليوم والمعذرة لكن خلونا نأجل أسئلتكم الدرس الجاي. سواء الجيد تبون درس ولا تتوبون ها تون بهذه الطريقة ولا تون خمسة ها طيب خلاص أجل إن شاء الله علشان إحنا بإذن الله عز وجل فصل قادم منتهي بإذن الله من الكتاب في ثلاث سنوات ونصف أقل من المدة المقررة. الله يعطيك الفضل يا أستاذ. الله شكلك ما ودك لكن. <تصفيق> 老师